بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت إذا السماء شقت انشقاقها من علامات القيامة وأذنت لربها أي سمعت أمر ربها بالانشقاق واطاعته من الأذن وهو الاستماع وحقت أي حق لها أن تطيع ربها وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وإذا الأرض مدت مد الأديم العكاظي وزيد في سعتها وألقت أخرجت ما فيها من الموت والكنوز وتخلت خلت منها وأذنت لربها وحقت واختلفوا في جواب اذا قيل جوابه محذوف تقديره إذا كانت هذه الأشياء يرى الإنسان الثواب والعقاب وقيل جوابه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا ومجازه إذا السماء شقت لقي كل كادح ما عمله وقيل جوابه وأذنت وحينئذ تكون الواو زائدة ومعنى قوله كادح إلى ربك كدحا أي ساع إليه في عملك والكدح سعي الإنسان وجهده في الأمر من الخير والشر حتى يكدح ذلك فيه أي يؤثر فملاقيه أي ملاقي جزاء عملك خيرا كان أو شرا فأما من اوتي كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه ديوان أعماله بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حوص بعذب قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أوليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش في الحساب يهلك وينقش وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب إلى أهله يعني في الجنة من الحور العين والآدميات مسرورا بما اوتي من الخير والكرامة وأما من اوتي كتابه وراء ظهره فتغل يده اليمنى إلى عنقه وتجعل يده الشمال وراء ظهره فيؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ينادي بالويل والهلاك إذا قرأ كتابه يقول يا ويلاه يا ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا يعني في الدنيا باتباع هواه وركوب شهوته إنه ظن ان لن يحو إنه ظن ان لن يحور ان لن يرجع إلينا ولن يبعث ثم قال بلى إن ربه كان به بصيرا أي ليس كما ظن بل يحور إلينا ويبعث إن ربه كان به بصيرا من يوم خلقه إلى أن بعثه قوله عز وجل فلا أقسم بالشفق قال مجاهد هو النهار كله وقال عكرمة ما بقي من النهار وقال ابن عباس وأكثر المفسرين هو الحمرة التي تبقى في الأفق بعد غروب الشمس وقال قوم هو البياض الذي يعقب تلك الحمرة والليل وما وسقه أي جمع وضم يقال وسقته أسقه وسقا أي جمعته واستوسقت الإبل إذا اجتمعت وانضمت والمعنى والليل وما جمع وضم ما كان بالنهار منتشرا من الدواب وذلك أن الليل إذا أقبل آوى كل شيء إلى مأواه والقمر إذا اتسق اجتمع واستوى وتم نوره وهو في الأيام البيض لتركبن طبقا عن طبق قرأ أهل مكة وحمزة والكسائي لتركبن بفتح الباء يعني لتركبن يا محمد قال الشعبي ومجاهد سماء بعد سماء قال الكلبي يعني تصعد فيها ويجوز أن يكون درجة بعد درجة ورتبة بعد رتبة في القرب من الله تعالى والرفعة قال ابن عباس لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم وقيل أراد به السماء تتغير لونا بعد لون فتصير تارة كالدهان وتارة كالمهل فتنشق بالغمام مرة وتطوى أخرى وقرأ الآخرون بضم الباء لأن المعنى بالناس أشبه لأنه ذكر من قبل فأما من اوتي كتابه بيمينه وشماله وذكر من بعده فما لهم لا يؤمنون وأراد لتركبن حالا بعد حال وامرا بعد أمر في موقف القيامة يعني الأحوال تنقلب بهم فيصيرون في الآخرة على غير الحال التي كانوا عليها في الدنيا وعن بمعنى بعد وقال مقاتل يعني الموت ثم الحياة ثم الموت ثم الحياة وقال عطاء مرة فقيرة ومرة غنية وقال عمر بن دينار عن ابن عباس يعني الشدائد والأهوال والموت ثم البعث ثم العرض وقال عكرمة حالا بعد حال رضيع ثم فطيم ثم غلام ثم شاب ثم شيخ فما لهم لا يؤمنون استفهام إنكار وإذا قُرِئَ عليهم القرآن لا يسجدون لا يصلون بل الذين كفروا يكذبون بل الذين كفروا يكذبون بالقرآن والبعث والله أعلم بما يوعون والله أعلم بما يوعون في صدورهم من التكذيب قال مجاهد يكتمون فبشرهم بعذاب اليم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون غير مقطوع ولا منقوص